يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء من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 ترتبوا وأدنى أن لا ترتبوا إلا أن تكون تجارتا حاضرة إلا أن تكون تجارتا حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم دوناء إلا تكتبوها